والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفرو لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصرعوا على ما فعلوا وهم يعلمون